Tismyle, Rahmane, Rahima. Wajmur salety, rulfa, falsifety, rasfa, wajmur naśrod, inaśrod, fallifery, pocifery, falimul pignety, dikro, rudura, no, no, no, no, no, no,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 118. وإن ذلك نفعل بالمجرمين 119. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ, وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ 119. <تكذبين> انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 110. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب 112. إنها ترمي بشرر جهالة صفر، وإلو يوم إذ اللّم كذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وإلو يوم هذا 119. فإن كان لكم كيد فكيدون 110. يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون 112. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 110. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون